<كتش JUDY> عباس, عطر عباس, عطر عباس عباس يا عطرا فاسنا عباس عباس يا عطرا فاسنا عباس عباس يا عطرا فاسنا فاس ريحه والخره تحرك احساسنا النشم والوفاي يشهد لا حتى الماي النشم والوفاي يشهد لا حتى الماي حبس حبس يا عطر انفاسنا حبس حبس يا عطر انفاسنا تفزع مني أمرهم طيفة والشمس تطلع مني جرد سيفة حباس هذا الحمد ونعياله راس المشاة تجد ما والخياله هذا الحمد ونعياله راس مشات تجد ما بالشده من تنخا حاضر هدوم القار من تنخا حاضر هجوملقا عباس عباس يا عطرا انفاسنا عباس عباس يا عطرا عطرا انفاسنا حرك احساسنا عطاش عطاش يا عطشان خاصنا بهاو الخرد حرك احساسنا النشم والوفاي مشهد لا حتى الماي النشم والوفاي مشهد لا حتى الماي عباس يا عذرا فازنا عباس عباس يا عذرا فازنا هجر يا عرف في حميه ديننا يخصم في عينه وصّه قلّه تنطخوكي جفوفيك والناس باتر تعتني كالطوفيك وصّه قلّه تنطخوكي جفوفيك والناس باتر تعتني كالطوفيك قلّه خف العهد ويا <سؤال> كلنا عد عنا <عينة. سؤال> خف <وف> العهد ويا <سؤال> عفاس عفاس يا عطر انفاسنا <سؤال> عفاس يا عطر انفاسنا <سؤال> <سؤال> عفاس عفاس يا عطر انفاسنا الغيرا والخوف حرك احساسنا عطش عطشان يا حضر الفاسنا جسمي طاو الخوف حرك احساسنا نشم الوفاي نشهد لا حتى الماي نشم مش قال لا حتى الماي حباس حباس يا عبر انفاسنا حباس حباس يا عبر انفاسنا اخذ تحية للمنار وسورة هني على الكلمة مثلها تسلامها متوسى ليس من خدام هني على الكلمة مثلها تسلامها متوسى من خدامها من الفضح روفها عالمشرة عن شوفها من الفض حروفه ما على المشرع انشف عفص يا عطرا فاسنا <تس households> عباس عبا يا عطرا فاسنا عفص عبا يا عطرا فاسنا بالغيرة والخوف حرك احساسنا عباس عباس يا عطر انفاسنا نلغيها والخوة تحرك احساسنا النشم والوفاي يشهد لحتى المال النشم والوفاي يشهد لحتى المال عباس عباس يا عطر انفاسنا اسحب اس يا عذرا فاسنا هذا مفاضل الله يبيك فارن من على حيد لله روح مستعد لون مقابل من نفس ينطي هم لله روح مستعده تهديها لون مقابل من نفس ينطي هم انظر للايثار قيعه على انظر للايثار قيعه على عطش عطش يا عطرا فاسنا عطش عطش يا عطرا فاسنا عطش عطش يا حرك احساسنا عطش عطش يا عطرا فاسنا يا هوى الخوت حرك احساسنا انشمول وفاي يشهد لا حتى الماي انشمول وفاي يشهد لا حتى الماي حطاس حطاس يا عطر انفاسنا حطاس حطاس يا عطر انفاسنا عباس يعطر الفاسن بصوت الرادود الحسيني مل عباس السعيد الكلمات للشعر المدعب إيهاب المالك الهندسة الصوتية والتوزيع مؤيد الإسماعيل وأبو إيليا التميمي ونسألكم الدعاء عباس عباس